స్మిల్ ఓ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 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر فَفَتَحْنَا ابْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ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 الناس كأنهم أعجاز فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا للذكر فهل من كذبت ثمود بالنذر فقالوا بشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا مبارا ان الكذاب الاشر اننا مرسل ناقه فتنه لهم ترتقبهم واصبر ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر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 كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُ بِسِحْرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذرهُ بَطشَتُنَا فَتَمَرَّوْا بِنُذُرٍ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٍ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ وقرآت عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكير ولقد جاء آله فرعون نذر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 اننا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح البصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مذكير